We'll see you there, so لأنه من الأعضاء المفردة لذلك فيه دية كاملة كل عضو من الزوج في الجسم ففيه نصف الدين وهذه الأعضاء يعني أعضاء مفردة فلذلك فيها دية كاملة فهمنا من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 Zapisano, nie nie nie nie nie nie ذكرنا نحن هو انتقال عظم من موضعه كذلك هذا وجه من وجوه هذا تفسير لما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 يناظرني عبد الله بن عبد الله بن محمد بن من هذا الوقت سأكون المدير تمام في سنة 12 يوليو لذلك في صحيح باقش من في do że w stanie كله أكثر ما فيه نصوص تمام؟ فلذلك كله مبني على الاجتهاد فالنصوص كانت يعني في الأعضاء السليمة نفس بالنفس العين بالعين العظم بالعظم، بالأذن العين بالأذن, بالأذن, بالأذن, بالأذن, بالأذن السن بالسن, بالسن كله في السليم هذا غير وجوه أخر فأحتاج أهل العلم للاجتهاد وأصل الاجتهاد في الصحابة رضي الله عنهم فهم اجتهدوا في كل هذه الوجوه ولولا ذلك الاجتهاد لما عندنا شيء نقعد اوكي كنستناو وشني الحل نعم في عمل الاسنان بعدا عندي اعمال مع هذو رخصنا من Zawodem i kanał rozsądza pracę. Siedem było też w tym momencie, że w tej chwili ja naprawdę nie będę w stanie zróbmy sobie, nie na tym, co żebym zabił, a tajemnikem panie Muslimia, że Abu Abdullah, Nasrani, Nasir, Abu Abdullah, Nasrani, Abdel Hamid, Abdullah, Abu Nasrani, Nasrani, Abdel Hamid, Abdullah, Abu Nasrani, Nasrani, Abdel Hamid, Nie i w Nie لا متهم متهم بتسريع الارث أو بهذا النفع تمام حتى وإن كان خطا فهو متهم به لا يرث القاتل. يحب يقتل باش يورث فيسه طايحه بيه فهمتني جد مازال فهمت قالوا له شهور يحب غدو هو فهمتني يرتاح منه باش يخلص ديون يرمي له حربوشه وقالوا هو بشي يرتاح منه هذا لا يرث لا يرث لا بوشان يا <تصفيق> البوم نعم جمالين أولادية تفينه وفارميكم القادم من البوء يحب يسرع وبعدين بانت الجنايه أنه قد تعمد قتله مش مشات, فيه مشات فيه رأسه ذا يخسر كل شيء شي تقتل به خاطر أما البوء لا على؟ لا لا السلام جرح العجماء جبار لمن كانت ده دابة فانفلتت فقتلت ضربه فل ضربه راجل في السوق مات تمام وقد أوثقها وما أهملها جبار هدر يعني ما يتحمل حد تمام قال والبئر جبار سواء كان عاملا فيه أو كان مارا به فوقع أو جاء واستخدم عمالا لحفر بئر فمات به يتحمل حد شيء يتحمل حد شيء لا إذا كان في طريق لا إذا كان في أرضه وفي, وفي داره وفي بستانه فوقع فيه من وقع فمات ليس عليه شيء قال والبئر جبار والمعدين جبار لمن استكرى أو استعار شيئا فمات به من الآلات فليس عليه شيء ولن يتحمل شيء ومن استأجره وأعطاه آلاته فمات بها فليس عليه شيء كما تسمع أكسيدان دي تغفايل تحت علي الماكينة يأخذوا كالتعويل حرام فضلها ماذا طمع قال شنو تحت علي الماكينة طح عليها درشنو لا يحل لهم من ذلك شيء ولا يحل لورثته أن يأخذوا من ذلك شيء وفي ريكاز الخومست عبد المعامل <تصفيق> God. mamy problem zwanym etatowy urzędnicy, urzędnicy, urzędnicy, etatowy urzędnicy, etatowy urzędnicy, etatowy urzędnicy, etatowy na to kiedy mamy informację w związku z podatkiem dochodowym od osób prawnych mamy pytanie jak wygląda procedura قال امم باب وجه تجار كتاب القصمه الدم من رجال من ان في يهود والله والله على قومنا ما و يقولون عَبْدُ عبد الرحمن قالوا تحقيق الحديثه لله كما ان, أن, أن, أن, أن الله Sura al-An'am ayat 15-16. Allahumma barikum min salatim wa salatim wa salatim wa salatim wa salatim wa salatim wa قال عن مال بان ان سيدنا ابو شهيد سيدنا عبد الله بن مسلم الانصاري هو الحسن بن مسعود المسؤول خرجنا خرجنا متفرقا لحوائجنا فقتل عبد الله بن سلام فقدم حيث باته اخوه وهسه عبد الرحمن بن النبي صلى الله فقال الله عليه وسلم الله من الله لم قال ايوه صوتك كده انا بقوله لي انا بقوله انت صوتك كويس ففي التقسيمه التي بيناها هي ومن تقدم مني قديهني ان في المده وهو القسمه التي على عليه يوجب عليه لا قارم <تصفيق> يلكم تلك الشرطة الاختلاف فيها عندنا وقدينا ماذا عليه عمونا سلم من أنهم مبادئين بالقسامة الآن والأمور في الحمد والقضاء قال المريكة الحدثة الرسول والسلام السلام عليكم في قتل صاحبهم الذي يتديه بقضاء قال المريكة الحدثة مبادئة استحققوا مساحبهم وقتلوا وقتلوا فيها الآن من لا ينك ولا أحد من ولد المخلوقات أو لذ الداني أو لذ الداني الذين يرسلون العفو عنه إنك لحد الملاك الناس الذين بلذ الداني sabrani robili animo na mapletna, co inda nie jest. aha do mapletoni, gdy gierali, haletał sinalino, no bo, dla niego, wojna w klasie, czasem w daję, nie ma, nie ma, co do mężczyzny, mężczyzna, stawka, ale jest, i prawie, mężczyzna, ale zaradzka, mężczyzna, jak król, i zamięt, nie nasz, nie jest, sakra, nie potar, ale będzie, co czasem, jeżeli masz, woku,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 عندما سيرخصت المقتولون من هذه عليه لا في اننا الرجل انه اذا قام المقتول او وواليه فقام لا نخذ مسافه او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 ولا ترى سبب والذنب يعني ولا تقوم الساحة يكون أسعد الناس بالدنيا لوكا ابن لوكا كلب ابن كلب أي والله ما كسب ما سب لوكا وتقال كذلك للصغير ولا يقصد بها السب تمام يعني لوكا كما نقوله يا هيج ولا حاجة هك إذا أطلقت يعني في الكبار فهي يعني للذنب ولسوء الخلق ولذيقه ما هوش ما هوش وتقال كذلك يعني لأهل الإسراف والكبار نعم هك شوف نعم برهان وَقَالَ يُلْقَى فِي نِسَاءِكُمْ أرجع ما إلا كنت له محمد لا يصبر على لا يصبر على على يحيى محمد الله رسول الله رسول الله صلى وقرأ يقول <تصفيق> يثير وهي في الماس الحديث قال الحدث المجمعي الشام يعروا عن يبيها رسول الله قال يخرج عن من المدينة لنبهن عنا إلا أبدا أبدا الله الله ومن حتى أنه لا يعلم للإمام مالك دون الحج رحلة تشيل حتى بلس حيته كان حج فنطنين ويرجع أو عمره ومشي مرتاح على قال عن على ويغذي على بعض صوري النسجي وعلى ممبر مقر يا رسول الله فبما تكون في مرضى الكزين القرية الأعواص الطير والسلاة أروح جاهزيني من عور العزيز حين خرج المدينة تحت إلهي فبتك المقرية المزاهم وتخشى المكرة من نفس المدينة لما جاء في تحت المدينة قال حبيب الناحي عن ميكة عمر العمر عمر مولى المنطر عن الله اسمه الله السلام عليكم وقرنا فقر هذا جبل يحبنا لا قال انني ما انشئ كان عن عرتها هل يصلسان بين المدن اقرا وجد الدنيا قد الله جل وعلا من ذوي المدرّة عن قالوا أيكل أحداً وقلنا وقال في حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أنا وحدتني عنك حملت قلنا العار يزيد مفيدني وأنا بالعسوب قد استطعت هذا له ساف أخذه ووضعه فارجع مجيء ورجع مديه أنا عن شكره عن أبيه عاش قالت أنا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مجنّة أبوه قال أبو بكر وبيده قالت فدخلت يقول كلم في هل هل جبل مك وهل يبدو ليشامة وطفي هذا بمن يشارع المتفيل قالت عائشه بنت النعمان الله صلى الله عليه وسلم اخبرته فقال لهم حد مننا من يتحبنا متى واسع اشد صح هذا بيت هذه صارها وهم يغرقونها وشهدت الدقعه حماها لا تقول حماها كانت في سبخه وذكر علاش كانت يعني يمرض الناس كي يمشي حتى رفع الله ذلك عنها بهجره نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك المنظر قال حدثني ابن ماجه عن حسين عن عاجز عن ابن كان عامل من يقول قد رأيت الموت قبل موقعه ونجوان حثه عن عبد قال الأحداني عندك عبدي شنر رسله صلى الله عليه وسلم قال يشم عدنان في جزيرة العرب قال من يتفارق في <تصفيق> شنر <تصفيق> فما أصح ذلك أول خطا حتى أتى فجوا بأبيهم الله صلى الله عليه قال العرب قال منهم خطا يهود الخيبر لا منها ليس لهم من الثمر ولا من يهود لهم لأن الله صلى الله عليه وسلم على من Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie صلى الله عليه وسلم Komisarzu! على Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie زار ان هذا الشربتي يذكره هو وتقليد حمد عبد الله النعيمي حتى قرح العظيم فزهدوا اول ذلك ودار به الى قرره ما الذي تم رفع على صفه كرام ان هذا الشربتي مجربا مسردا وان كنا لا نرى الله بذكر مجلس القرون قال حدثني عبد الله بن هشام عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله عبد الله بن حاتم نوفل بن عبد الله بن عباس انه خرج الخطاب ليخرج الى الشام حتى فدخلت الهامن ويرى ان تنجي عنه وقال بعضهم مع تباقية الناس واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم و لا أرادت بهم عن تقديمهم على هذه الوضعين فقال اتفعوا عني كما اتفعوا للأنصار فدعوتهم فاستشارهم فصدقتوا سبيل المهاجرين و اختلفوا باختلافهم فقال اتفعوا عني ثم اتفعوا عليهم كان ما هاهنا من مشيخة قريش من مهاجر الفتح. فدعوتهم فلم يستجب عليهن ومن ثاني فقالوا نرى ان ترجع المناسره على هذا الوباء فلاذا امر في الناس من مصر من هذا الذي قرص في عاد ابو عبيده الى قدر الله. فقال لو غير فقال عبيده يا ابو عبيده نعم مثل من قدر الله لا بقدرها رعيته كان تهينا ذهبت غلالها وقطوتها احداما مخصبه ومخلجه جربه اليس ان رعدته الخاص والرعاية بقدر الله ورعاية الجبت رعايته بقدر الله فجاء عبد الرحمن كان على تباني عليه فقال إني عندي من هذا علم سنقتل الصلاة فخير نقود إذا سمع كله بأرض فلا تقبل معه أي إذا سمع كله بأرض إنتم تخرج في هذا من قال فحمد ثم حدثني عن محمد عن سلمي بن مرضي مروحور بخبر الداية عن عبد النساء عن بقاس عن أبيه أن سمعوا يصل لا سمع قت من الرسول لا سمع قت بعفيف حمود ورس العرب عرفوا مزمن الإسرائيل على ما كان قبلهم من به في عليه وذوقوا على الأرض ما فيها فتخرجت من الملك مالك قال أبو نضر لا يكذب وترجف من لا تداره فلا يحدثني عليك من يشين أحدا من من ربيعا عرفا خطارا خرج للشين فالمجاه سره سره سره سره بواور من الوزارة قد يقع عبد الله عليه وذوق على ما فيها فتخرجت قدارا من من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 كتاب القضى قلونا عن القول بالقضى قالوا عدتني من عبد الزمين وعلى قال تحاجة <تصفيق> موسى <تصفيق> الذي <تصفيق> أبويت الناس واخرشتهم من الجنة فقائبا عدت موسى بي الله علم كل شيء واصلطاه وعلى الناس برسالته قالوا عن القرى فتدوني على قال حدثنا نحيا عن ناية من عن عبد الحميل من عبد الرحمن من النزاج وقال عن مصر بن يساره جهرية معورد خطار هذه الآية وإلا ربك كمن بين من دهورهم بنيها ومشهدهم على أنفسهم ورسلوا ربيكم قالوا جرى شهيدنا أن تقولوا يا عن هذا غابي إن قلنا هذا الظرير فقرأوا بالقدر كما الله خلق العبد النار سمىوه بأمل النار حتى يموت على عمل من اعمال اهل النار كلهم قال حدثني عماديه أن بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتركوا واني لن ما تمسكتم به كتاب الله وسنة النبي قال حدثني عامر عن ابن مساعره عن مسيم مات وهو سيرون ان امراتنا كل شيء بقدر كل شيء بقدر القدر قال فهو سمعه عبد الله عمر يقول قال له كل شيء قدر حتى العجز قال حدثني مالك عزيز بن سعد عارم الجمار أن قرسين عبد الله إن يقول في تقوتين الله هو العبد والكاف قال حدثني عمري عن عمي أبي سوهي بن مالك أن قرأ كنت أسير مع عبد عزيز فقال ما في قال رأيك على فقال وذلك رأي. قال وذلك رأي. جنة وزنة في أولي القدري قال فقلت رأيك استكتبهم فإن تابوا إن عرضنا على السيف فقرءهم من عزيز ذلك رأي خاليمات ذلك رأي له جمي وجاء في هذه القضاة زيد الله عسل ما قال بس الجمار تقولها أختي إنك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 ليس ما قال أحدا من عينه من برهم من أوطانه يقال وإن أحدا حتى يستمر في الطلب كتاب فصل الخلق نجاة كتاب نجاة فصل الخلق على حدثني عمي أنما بعد النجاة قال أكلوا ما وصاياه من سورة ما حسنا على سماحنا وبعثوا الناس من هذا النجاة عن عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم على خاتم خيير رضي الله عنه تأمين قط العقد لسلام أي هذا أحسن خلوقك للناس يا معاذي هذا الرابع من البلغات التي لا تثبت بوجه من الوجوه وإن كان أهل العلم حملوها على حديث سامورا بن جندب وقال موصول من وجه آخر اتق الله ما كنت وأطبع سيادة الحسنة تتمحها وخالق الناس بخلق حسن جعلوه هذا هو هذا عبد البر قال لا إنما ذلك شاهد وليس أصل هذا الحديث ولذلك قال هذا ليس له وجه ولكن يعني يحتمل فيه تلك يعني يعني فيه تلك القطعة التي هي يعني مشابهة لهذا النص أمم نعم مخالق الناس بخلق حسن وهنا قال أحسن خلق بين الناس أو حسن نعم عليكم نعم تبى وما تقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى أن تهلك خمر الطباخين تقول لله يا أرواح دنيا أرجعي من الشيطان عبدي خمسين عاماً إذا بعث رسول الله صلى ربنا ربنا ربنا عايش ربنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قالت عليه شباب انا عقبه الفقراء والسنتين صلى الله عليه وسلم يا قلت لي ما كنتش ربما كنت ناس اللي كانت تعمل في من كما تعالى لله أن الله ألا يدركوا بحسن وأن الله ألا يدركوا بحسن أخرى فيه دلاجة القارن بدل الضوء بطلاجة قد أحدان أحمد علامة هي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 عندما تحصلني على رساله من جهه ثانيه اريد ان اذكر ان هذا التوصيل من كاميرا الصوره على ان يتم من الشخص من اوله وبدايه علي ان تصل طريقه في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 أروج حتى يصلح على السنين الناس كل جماعة مرتين ورسمي في كل حتى فيها ورقة أروج هذين حتى فيها كتاب في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 قرر رسول الله صلى الله في العائبه كسيتهم ثم قال رسول الله في السنين ده قال وقت الروضه في Ale wtedy, jakby nie miałem nic, jakby nie miałem nic, jakby miałem to, co by do samego, ale jakby to było, to Nie ma żadnych Słynęci są. Wła w jednej z miejsc mi się nie widzicie. Włać sobie na słowa i słowa. Włać na karmę. to, że mówię do Słonego. wiedzili, że nie ma nic złego w tym, że nie jestem w Ale nie Ale to jest لذلك سنه النبي صلى الله عليه وسلم قال احدثني عن من عمر يعني عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر ويساكت بل آخر وضع على, من على سنة من فرقاني سنين عشر على سنة في, في صلى الله عليه وسلم وضع مجال في عيسى السلام والتجاب قال راح الله عميل عنيها مع جانيها ورسول الله عليه من ما ترأي من قدوه ورجائه ونقاط تحسن ما ترأي من دمان فأولئنا كنت أحسنى بأن ترأينا اليوم من قبل الجنة فأي تطلق معكم بالتكلة على رجلين او على عوات الترجمون يبوك بالتعبذ تسأتوا هذا طول هذا النسيح من رمضها ثم علابه من جاعد انقطت من أعواض العين يومها فأما علابة هذا طول هذا النسيح من فلما جاء في سنة, سنة عن نسيحكم بسنة عن من ثم نذكرك تقول قالوا في نوفمبر الشهر اللي هو هذه اللي راح اقرا على اسم زيدان راح عدد من الناس زي ما صحيح رقم 20 ما Padał, że my się nie wydaje, że wszyscy mamy na dnie, my się nie wydaje, że mamy na sobę, lech oni chronią, lech oni chronią, lech oni chronią, lech ليس المسكين بهذا وفوات الذي يقوف على الناس ففرده المقمة الرغمة والبقمة ثانية والطمرة تلك ترية قالوا فام المسكين يا رسول الله قال الذي لا يجب غانبينه ولا يفتن الناس وهو فين عليه ويقوم فيسأل الناس فيسأل الناس قال وحدثني عن ملك عزل من أسمع لي قال وحدثني عن ملك عزل من أسمع لي يجايدن الأنصاري ثم الحارفين أجدني أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رده مسكين ورده بانت المحرق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 كما انه اصبح الحسن بن عمر رضي الله عنه بالشكل المحدد المشار به لم يثبت معه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان واحد الاخر مع في قال حدابني عن ملك عن أي ابني حاجب أنا مولى سعبني أبي وقاس عن أبي المثنى الجهنين وقال كنت عند مروان الحكم فدخل علي أبي وقال علي أبو سعيد الخدري فقال لهم الرئيس الحكم يا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الشراب فقال أبي سعيدنا فقال رجول رسول الله إن دعوا من نفس الله فقال لهم رسول الله فأبن القدح فأبن القدح بعد على فمك تحطش فمك بعد قال فاني ارى قذاته فيه قال اهل اباب ما جاء في شرب الرجل وقع قال حدثني عميد ما بلغ الاوراق عليه النبي صلى الله عليه كان يشربها قياما قال حدثني عميد في الشام عشرة من سلموا له قال حدثني ابن ابي حاتم عن القاضي هنا عبد الله بن عمر يشرب كان قد باب قال قال الصديق شرب ثم عطى وقال أيضا في أيضا قال وحدثني عنك أبي حازم بن عسال بن سعيد العاصري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن شرب يعني لا نسخ فيه مال يكون دوّى هذا في انتهي للخلاف المذكور في مسألة النية عن شرب القار ثم ذكر جلة من الصحابة وفقهاء الصحابة وأخير الصحابة أنهم شربواهم قيام تمام ومن نقل عنهم كان بعد وفاته صلى الله عليه وسلم يعني لا يتبجع أحد يقول هذا منسوخ جهل هذا ولكن له المنسوخ هو الثاني إذا حبينا نقول واضح أو أنا الذي رخص فيه صلى الله عليه وسلم والأفضل أن يكون جلوسا ومن شرب قائما فلا إنكار عليه وشرب علي وقال إني لأعلم أن أقوى من يكرهون ذلك يعني يعرف ما نسمى تحبش ويحملون النص الذي فيه النهر قالوا ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب قائما طبعاً. ولو كان الذي علمه أنه هو الناس أو أنه هو النهي لما فعله بعده صلى الله عليه وسلم فكيف يكون ناسخا وهو غير عامل به واضح؟ ولكن يعني أثارها الشيخ لالباني وصارت على هذا يعني للأسف انقوموا الدنيا على شرب قائم وقاعد فهمت؟ المتابع وخلينا المهم في المتابع من الأحكام والحلال والحرام ويبقى يحفظ فكالأربع أشرتها فمت يبقى عاود سامحية وكام نوها لا ي... لا يعلم من دينه شيئا لا يعلم من دينه شيئا أكثر المالكية الضم اللي ترى فيها مقرأهوش الموط ما يعرفهوش أصر متن بن عاشر الرسالة ثم رداني متن بن عاشر الرسالة ثم رداني متن الرسالة ابن عاشر هو كيف يعاود كيف يدور ولا يأخذ الأحديث في الموطأ المشهور لكن ما درسوه يعني عناية ودراية وتخريجا وتحريرا فالمرء لابد أن ينتقل وأن يتطور في كل شيء وأن يتعلم دينه جملة لا يأخذ يعني خمس ست مسائل يبقى جادة ثامح يتوكم والأخرين كيف يتعلم فالمسألة كما نرى هكذا يعني هي في ذلك الزمن يعني لا إشكال فيها ولا غبار عليها وهو رأي الجمهور تمام وكره الشرب قائما فقط يعني لمن كرهه نعم والنبي شرع في كثير من وضع قائم ولا يقال لا لي ضرورة ولا ركبت وما جروحه ولا كلمات اللي يقوله فهب وفي الحج ما زمزم عباده معابي شميه ولا عباده الناس كانت تطوف بالجموله الطوف بالجمولة وطوف بالواحد شميه ناس معابي فمتها تقديش ناس معابي يعني كلها يعني كلها اقاويل لا أساس عليها من جهة الحس عليكم فالامر مستساغ باذن الله تعالى ولا بأس به لا الله شيخ وقال الغلام يتأهل جاء معطيها الله وقال الغلام لا رسول الله يقول لما سلم تأحل فلا أتأهل رسول في وكان في شيء لها to jest bardzo ważne, że w tym momencie, w tej chwili, w tej chwili, w tej chwili, w tej chwili, w tej chwili, w tej chwili, w aja, rasulallah sallallahu alaihi wasallam benyasi, benyasi, benyasi, benyasi, benyasi, benyasi, benyasi, benyasi, benyasi, benyasi, الله حتى <تصفيق> نهايه هذه حتى اكل القوم انا حديث عمل جاي كان جاي زبيدي يقول انا نشع بالطمع نتاع حفظ كل حديث هذاك يقولوا طعام الاثنين يكفي هذه السنه اللي ما؟ من حمل على الكلام يعني أبقى النص معمولا به ومن جعله نسخا عاملا بهذه النصوص ترى أنه نهي ثم رخصة أيوة إيه يعني نظره منسوخا فقط فالأمر مستساغ فهذا هذا النهي قد رخص فيه يعني, فليكن يعني كما يقال هو نسخ جزئي في, في النص يعني ليس لمن شرب قائما ليس لمن قائدا يدخل في نهي كذلك ايوه اه يعني في لا أره مثله لا أره مثله فتلك نار يعني يخشى من سقوطها الحرق أنا ولن بيب حتى كانت حرقته هي تطفى فما ما يصير شيء مش كيف كيف فهذه المصابيح يعني تدفعها ألف ويسقى كالفأري وغيرها ف أو يعني الحيوانات الصغيرة كالقطة فتحرق الدار فلذلك أمرنا نجعل سبيل تفويها ولكن الأول أن يطفئ، بل هو لازم يعني وربما نأخذه من وجه آخر. فالنبي عليه أنهى عن إضاعة المال، فهمتني وهذا من إضاعة تخلي الضوء، إلا إذا كان الحي عادل كله فهمتني إذا طفى الضوء تتهز الدار، فهمتني خلي شاعر فهمتني حل التلفزو خلي كيك أنا موجودي، أي والله فهمتني فما واحد مرة روح يلقى ولده وما سكين فهد الدار فهمتني بقا قجمتين ما جاش يلقى الناس سهرة الداخل وجيبه خضره ومكله وعاشوا فيها الدار الدور مش تعرف يعني واحد يحل عينيه نعم وإن يعني كما ذكرنا وغير ذلك او يدفعها فتحرق البيت من <تصفيق> قال سبحانه وتعالى متبرع يا ذكرناه عاش من يبرز له فلا يغفر في حدر في أقصى الله ربه الله فقال فقال الله في كل ذي كبل قال ربه من قالوا حدثنا يحيى عن ناسين جابر عن جده الله قال بعض الصور الصوراء الصغير سنتبر عليهم أن من وهم ثلاثة قال فخرجنا حتى لا تكون في الطريق قالوا له وهو يقول له ذلك زبيدي يا زبيدي يا بنت ارتاح شوي هاك تشرب خذ خمسة دقائق ناخذ خمسة دقائق Hmm.